عين يَشْرَبُ بِهَا عذادُ اللهَّهِ يُفَجرونَه تَفجرا عين يَشَْب إِهَا عذاد قهِ فَجرونَه تَفجيرة يفُونَ بَِّ الذر وَيَخافونَ يَمَ كانََ شَرّهُ مستتَطير يفون بِ ويقافون يوما كان سره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأثيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا نخاف من ربنا يوما عبوسا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وَجَزهُ بماَا صَدَر جَّةَ وَحَرير وَججع بماَا فَدَر جةَم وَعرير مُتَّكئين فيِيه على الأراائك متتكين فيهَا على الأر لا يَرَونَ فيه ها شمس ولا زمهرير لا يرون فيها شمسا ولا زمهرير ودانيه عليهم ظلالها وذلل قطوفها تذليل ودانيه عليهم ولالها وذلل قطف ويطاف عليهم بآمية من فضة وأكواب كانت قواريرا ويطاف عليهم بآمية من فضة وأكواب فضة قدروها تقديرا طوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان نزاجها زنجبيلا ويسقون فيها كأسا كان نزاجها زنجبيلا جَديدا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلَا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلَا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَرْدَانٌ مُخَلَّدُونَ وَيَطُوفُ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ تَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا وَإِذَا رَأَيْتَ, ثم رأيت نعيما جَدِيا اَلَّذِيَهُمْ فِيābِسٌ دِسٌ خُضْرٌ وَاِسْتَبْرَقٌ وَحُلُلٌ جَدِيا اَلَّذِيَهُمْ فِيābِسٌ دِسٌ خُضْرٌ وَاِسْتَبْرَقٌ وَحُلُلٌ وَحُلُلٌ أَثَاوِرَ وثقاهم ربهم شرابا طهورا وحلوا أساور من فصة وثقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزا وتعيكم مشكورا إن هذا كان لكم جداء وكان تعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا إنا سلنا عليك الكرآن تنبيلا قصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا قصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا وَكُِسنَّ رَبّكَابُ تَ وَأَصلَ وَكُِسن رَب بكابُ َّ